يعني الاختبار الأول أنه يعني كان على أرض الرافدين و... وتعرض هو شخصيا لمحاولة قتله وهو باع نفسه لله واستسلم لأمر الله لأنه قال له ربه أسلم قال أسلمت الله رب العالمين وأدرك المقتلات الإسلام لاستسلام لرب العالمين أنه يضحب بنفسه وماله أو يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله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 لكن هنا معنى الاستسلام مثل قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فعشان كده استحض لكن لم ينسى وهو يعني يترك ابنه وزوجه ببادر غير زرع انه يستقبل البيت العتيق ويصلي ركعتين الى عز وجل وادع الله رب إني أسكنت من بواد غير زرع عند بيتك المحرب ربنا ليقوموا الصلاة فاجعل أفئدة من ناس تهو إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ولكن دكتور جمال يبقى يعني الابتلاء العظيم هو ابتلاء الذبح يعني حتى هذا الابتلاء ابتلاء أن يترك زوجه وولده في واد غير ذي زرع أهم معهم شوية مياه صغيرين وشوية تنب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 في التكاليف يعني هو في تدرج رب okay. ربنا سبحانه وتعالى يؤهله ان, إن هذا الغلام الذي تتركه وتبتعد عنه فترة, فترة في يوم من الايام سأمرك بذبحه ومش بس ولده وزوجته كمان نعم. زوجته رزق منها بعد هذا السن فاعتقد يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني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 وهي التي طلبت منه أن يبني بها ولكن الغيرة يعني المرأة <تصفيق> مرأة والنساء نسائية. بس يعني هذا يعني دخ سلام... سلام الله عليكم ورحمةه وبركاته أهل البيت. نعم. ذي أهل بيت النبوة وحتى فيها أدب يعني جم قلت له إبراهيم يعني نحس حس غيّران غيبها عني. فاستجاب وده تحقيق يعني لأمر الله عز وجل فاستحب ولده في هذا المكان لكن.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 صحيح ونجيناه ولوطا لكن احتمال يكون هم أصروا على أن يسيب البلد ويمشي نعم. فكلنا عصرته وعلى هذا النحو كان فيها عندها صبر يعني نعمة زوجة الصالحة ما زوجته ورب زوجتيه اللي هي سره وهاجر وأولاده على الإسلام فهنا يعني يأتي بعد ذلك التكليف اللي هو حينما ذهب وده سبق واعتقد كذا يعني يعني كذا زيارة في مكة لكن لا أدري هل هذا أعتقد قبل الزواج وقبل أن تموت هاجر يعني نعم. يعني الاختبار هذا لأن الآيات تبدأ لما بلغ معه السعي يعني لسه يدوب بدأ يشب عن الطوق ويمشي معاه وكذا يعني لم يصل إلى مبلغ الرجال بعد نعم وهذا يؤكد أنه هنا نحن بنتكلم عن حادثة مح... الأمر بالذبح كان في حرم الله الآمن <تصفيق> يعني إذا ما كانش في بلاد الشام كما يزعم المستشرقون أو كما تزعم اليهوديات اللي بيسموها الإسرائيليات <تصفيق> إن الذبح ومحاولة الذبح كانت في مكة قلنا كان في أن الذبح ك كان يتصل بإسماعيل عليه السلام فلما <تصفيق> توجه إلى هناك وووأمّر بذلك قال يا ابنية إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من الصبر الحقيقة يعني هنا قمة الاستسلام لله رب العالمين الامر الله الولد يمعد نفسه حظ في حياته ولا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فأمر ربنا مقدم على كل شيء وأمر الرسول مقدم إلى كل شيء فأمر والشيء الذي يلفت النظر ما فيش أخبار عن السيدة هاجر لكن فيه أنا قرأت من الرواية إن هي يعني حينما عرض عليه الأمر لم تسأله إيه الأمر ربي أمرني بأمر ما قالت ايه هو قال لها الله امرني ان ازبع قال تفعل ما امرك به طالما ربنا هو الامر يعني اذا الست يعني كل هذه السيدة الجليلة ان هي تقبل بان تحيط بواد غير زرع مع ولدها وتقوم على تربيته في غياب زوجها المشغول بمهمة كبرى ومهمة الدعوة الى الله عز وجل م. وتصبر ثم يأتي في الوقت الكبر فلما بلغ معه الساعد يعني كبروا بقى رجال في ظهره في اللحظة اللي عاوز الولد يساعده نا. كتفه في كتفه عشان يعينه يشد من اكله كده في السن وخاصه بس بدأ يانس بيه ويسعد بيه ويشوفه كده وهو بيمشي بيروح وبيجي لما بلغ معه السعي يعني اذا المفروض يعني السعي يعني اصبح والحال عمليه في المرحلة دي فوق التمانين 80 ستة 86 سنة نعم انه في المرحلة دي يحتاجه الى ولد يعني خاصة أن حرم من 86 من 16 سنة تجربته كانت على الأرض الرافدين و86 سنة لما رزق بإسماعيل عليه السلام يعني كم سنة يعني 70 سنة عايش بدون أولاد لا. متزوج عنده زوجة اللي هي سرة مفيش أولاد ولما أخذبت بدأ أنجب فيعني في بعد عمره طويل 70 سنة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 يعني ده مجرد إشارة بس إني أرى في المنام أني أذبح لا رؤية الأنبياء وحي رؤية الأنبياء وحي يعني مش مجرد إشارة لا ده تكليف من الله عز وجل عشان بس مش قول إشارة لا ده تكليف ودليل لع ذلك أن ننظر إلى ابني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى فإذا كان... كيف تلقاها يعني هل سيدنا إبراهيم كان عنده شيء من الجزع أو شيء من الغضب أو كذا يعني كيف يبدو إبراهيم بعد تلقي هذا الأمر من الله سبحانه؟ وتعالى. يعني هو الاستسلام لأمر الله لا هو خرج من حظ نفسه لا. هو عارف إن الله اشترى من المؤمن نفسه مأمواله أنا الجا وإن المفروض إن أمر ربي أولا ربي أمرني, لا. لا أم إن أرى ربنا أمرني بأمر. هذا الأمر هو لا يعني. أنا خلاص ما يعني إذا هو التكليف شاق شيء طبيعي ما وفي اللحظة اللي أصبح بلغ تمكن حب الولد من خلبه تحقيقه طبعا دي مش ده عنده علم سابق ده أنا هعمل كذا لا ده اختبار حقيقي يعني مش تختبار تجريبي ده اختبار حقيقي, حقيقي. يقول له اذبح ولدك وفلد كبدك كبدك بيدك أنت ده عشان كأن الله عز وجل يعني يقول لأمة الإسلام و و و وللبشرية كلها هذا أبوكم آدم عليه السلام وجدكم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام يعني يؤمر بذبح ولده فقل سمعنا وطعنا تكليف شاق فما بالكم أنتم يقل لكم استسلموا لأمر الله لشرائع الإسلام لدين الله في أمور أهول من كده الكثير الكثير ولا تلبون ولا تقومون بفرض الله عليكم يعني إذا كأن هذا يقيم به الحجة القضية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 يلا يا ابني احنا خارجين مشوار مثلا او كذا اني ارى في المنام اني ازبح وكان بسيط حاجة سهلة يعني ما قلتش على بقى والموضوع خطير جدا وقعدي مهد له تمهيدات ومعلش يا ابني والحكايه لا امر سهل وبسيط لانه على قلب ابراهيم كان هكذا ان ما دام ربنا صحه على امر فخلاص نسمع ونطيع وما فيش مشاكل خالص واكيد الخير فيما امرنا الله به عشان كده قال ابراهيم الذي وفى وفى بصرائع كل بكل ما افترضه عليه ربه إني جعله يعني قا يعني قام بكل الفرائض والتكاليف على الوجه الكامل وعلى الوجه يعني فدا يعني وتلك حجتهن أتيناها برايم رب سبحانه يعني لو زقول إذا نبراهيم عليه السلام من المصطفين الأخيار الذين انتدبهم الله لمهمة عظيمة وده بيعطينا النموذج الأمثل هو ده ده معنى الإسلام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 أو دون أن يبلغه بهذا الأمر لأنه قد يكون فيه جرح لمشاعره أو تخويف له أو كذا فقد يرى أنه من الرفق أن أذبح ولدي دون أن يعلم أو شيء من هذا القبيل ولكنه أصر أن يبلغ إسماعيل بهذا الأمر وينتظر منه ويطلب منه أن يتروى وأن يفكر في المسألة ثم يرد عليه فكيف كان رد إسماعيل ولما أصلاً أصر إبراهيم على هذا الطلب هو هنا الرضا والاستسلام لأمر الله بدون جزع فيه هدوء وسكينة طمأنينة يعني ما فيش ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما الصفات التي عددناها لإبراهيم عليه السلام ولولده يبيننا لنا عندهم إن في طمئنان نعم. إلى قدر الله نعم. وإن أوامر الله غير قابلة للمناقشة إن المفروض التم... الاستسلام هو ده معنى هو يعني ربنا سبحانه وتعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين قبلهم فلعلمان الله الذين صدقوا علمنا الكاذبين ولذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء للأنبياء فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل ويبتلى المرء على قدر دينه فإذا كان في ديه صلابة زيد له في بلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه مخاطئة يبا إذن الابتلاء على قدر الهمم الهمم العالية ثم يأتي بعد ذلك يعني بعد ال هل هذا سور جمال في مسألة تبليغ إبراهيم لإبنه هل أراد إبراهيم عليه السلام أن يربي ابنه على معنى الاستسلام والانقياد أيضا كما تربى هو وكما تعلم هو نعم هو الأفضل هو الأفضل من زرياتهما محسن وظالم ولنفسه مبين فهو طعم الكلام أنه عاوز يريد لأنه لو دبحوا وخلاص سمعين مش حياته الثواب وبعدين أصل القضية مش قضية المسألة في الخفاء لا. دي خضية, خضيه تكليف دي شريعة الإسلام منهاج وشرائع الإسلام ده, ده فرض من الفرائض لا, كان ممكنش لا يمكن لا. ولو صح هذا وقبل ونحر دي كانت تبقى سنة في حياة البشرية أن يسبح الولد الوالد ولده علشان لا هنا جرت سنة ربنا يريد أن يعلمنا التضحية والفداء في سبيل هذا الدين امتسالا لامر الله ولو كان على رقبتك او رقبت ولدك م. لربنا اشترى وانتبعت ال المستوى اللي انا اتكلم فيه ده مستوى الانبياء ومستوى يعني ابو الانبياء ابراهيم خليل الرحمن الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى ورباه على عينه فماذا عن اسماعيل الشاب الصغير او الطفل الصغير اللي ابوه جاي اقول له اني ارى في المنام اني اذبحك يعني كيف تلقى هذا الخبر يعني يعني قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين لكن ما معتقدش بس ده مش لس النموذج بتاعت إبراهيم وإسماعيل عليه السلام ده النموذج نلمح في حياة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه, عليه. وسلم السلام اللي ربنا يقول يزيمكرو بيك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك لم يطعوها يطلع لم ننصر قمر الدعوة إلى الله انطلقوا لما نرى في الغزوات والسرايا والبعوث ونجد أن الـ الـ على سبيل المثال في غزوة أُحد حين قدم المسلمون سبعين شهيدا يعني لما وفي غزوة بدر لما قال رشأر النبي الصحابة وقال يعني أشير علي قالوا رسل لقد أمنا بك وصدقناك وعطيناك على ذلك عهوداً ومسيخاً فامض لم أمارك الله له لم أمارك الله به والله إن لصدق عند اللقاء لا نقول لك ما قال قوم موسى لموسى إذا فأنت ربك فقاتل إن هنا قاعدون بل إذا فأنت ربك فقاتل إن معكم مقاتلون ويخرجون ويضحون يقدمون في بدر حياة وقف في أحد سبعين شهيدا ومنهم على سبيل المثال شباب صغير لمعوذ بن عفراء ومعاذ بن عف معاذ بن عمر بن الجموح ولا أنس بن النضر لم أجد أصحابه بعد أن الشيعة خبر قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم و... و... و... والالصابات الكبيرة، ف يعني يعني استنكر أن يجلس إخوانه على النحو قال ما تفعلون بالحياة بعد نبيكم خوت قوم فموتوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ف يقولوا ما درينا ما فعل. بعد المعركة يقول جو... قد استشهد في أرض المعركة به بي... يقول بضع وتسعم ضربة. مش مرة عشرة لعشرة كان وشه مشوه ما محدش عرفه إلا أخته ببنان. بعلامة في صباعه بثوب يقول بعلامة وب... وأنا وسعد بن الربيع لما قالوا له إيه... لما رسوله بعد زيد بن سابق قال ابحثوا عن سعد بن الربيع فوجده يتشحطه في ضمه فقال سعد كيف ترى خاله والله أجد ريح الجنة الله بلغ عني يا رسوله سلم جزاك الله عني خيرا يا رسول الله يبادي نعم ولا مش نعم نباعة نفسه لله وسلم السلع عشان يديه الجنة ولا تقول لهم يقضي بل أحيانا عند ربي مرزقون فهنا هنا يعني مسألة التضحية بالنفس والتضحية بالابن والتضحية بكذا هذا ديدا للأنبياء وديدا الصالحين وديدا للمسلمين بشكل عام لأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم بالله وذا ما, ما أولئك الذين هدى الله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 فلذلك من هنا جرت سنة التضحيات بالنفس مفيش حالة جاء غلي على ربنا اذبح ولدك سمعنا وأطع واللي بيعملوه أهل فلسطين على سبيل المثال يعني على سبيل مثال للحصر أرض فل... لما بيقدم ابنه وبنته وزوجها وأولادها بيجري تضحية بالنفس بإهل دفعهم يريدون جنة عرضها السماوات والأرض فإذا القضية نعوز يقولون هنا ربنا يريد أن يرسي قاعدة أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وهم مطالبون بأن يقيموا الدين وينصروا الدين و... و... و... و... و... و... و... ويحققوا الأمن والأمان ويواجهوا ال... ال... الباطل وال... والعدوانات وأن هذا يحتاج إلى تضحية بالنفس عشان كده جالوا يستعينوا بالصبر إن الله مع صابرين واخرتها شهادة ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سألنا حكنا نرجع للموقف نفسه مرة تانية وقلنا إن سيدنا إبراهيم هذا نبي الله وتلقى أمر الله بهذه الطريقة أما إسماعيل هذا الغلام الصغير كيف يعني يستجيب بهذا اليسر وهذه السهولة كيف يعطي هذا الأمر مشروعية؟ يعني أنا أنا لاحظت إن سيدنا بريمو بيقوله بيقوله إني أرى في المنام وكأنها رؤيا يعني يعني مجرد إشارة بس سيدنا إسماعيل ما قالوش يعني يا أبا تفعل ما رأيت في المنام وكأنه توبيخ يعني تحت عشان حل لا ده قاله افعل ما تؤمر وكأن سيدنا إسماعيل هو اللي بيدل هذا الأمر مشروعيته وإن يعني يا أبي ده هذا أمر الله ولا بد لنا أن نستجيب له. يعني هو ابنه يعين أباه على الطاعة. إن شاء الله. ودي نتیش التربية <تصفيق> يعني دين ولد متربي اتربى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صنع على عين الله يعني هو لو ركزنا التربية ولدنا حلاه ولد تفرح كده إن شاء الله <تصفيق> لازم يكون عندنا الأمس لا. لا ما شاء الله وإحنا يعني احنا يعني هذا النموذج تكرر في تاريخ الأمة الإسلامية كلها لا. لسه الأيام الماضية أنا بقرأ سيرة واحد اسمه خير الدين أم كانت تسكن في جزيرة ميدلي في بلاد اليونان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 No. نعم تزرع البحر الابيض تواجه يعني الصليبيين في معارك استشهد محمد الياس وهو يقاتل الصليبيين ما واستشهد عروج وهو يدافع عن تلمسان في الجزائر هو من بلاد في جبل جزيرة اللؤلؤ انما توجه علشان ينافح عن المسلمين في الجزائر واخوه اسحاق امه, ت... واحدة. أمة تو... واحده توفي استشهد وهو يقاتل أيضا في حيث اسم قلعة العلاق بالقرب من, من وهران أنا عاوز أقول هذه هي أمتنا أمة وعشان كده يأتي كل سنة عيد الأضحة اسمه عيد التضحية والفداء التضحية أنه علمنا إن ربنا علمنا لا سبيل لمواجهة التحديات لا سبيل لمقارعة الباطل لا سبيل لتحرير الأوطان لا سبيل لتحرير لإقامة الدين ونصرة أهل الإسلام وتحرير الأوطان إلا بالتضحية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. لا. أستاذنا حكى لأن هو الموقف فعلا يعني غزير وكثيف وفيه دروس كثيرة فأجد أن الدروس بتلح على حضرتك. ولأ. فأثناءك نكمل الموقف بدايةً يعني حتى يعني نأخذ الموقف كاملا وبعد كه حنا للدروس المستفادة. فلما أسلم وتلله للجبين. يعني فلما اسلم وتدله للجبين يعني إيه حط إيه حط على حطوا على وجهه كبوا على وجهه يعني اسلمها الأول لله فوضع على جبينه ووضع على كده وتدلله للجبين علشان استعدادا للذبح اه حتى يذبحه من رقبته من الخلف اه نعم. حتى لا يقع عينه نعم. في عينه او ولكن قبل أن يحدث هذا الشيطان اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بنجل لرب العالمين لا اقعدنا لهم صراطك المستقيم مسكتش مسكتش لما عرض له في الطريق. لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام. وسمعين معها. نا. قال له تذبح فلذت كبر ذلك اللي أنت زقبي على كبر. فقول فأل ضربه بسبع حصوات. ودي سنة الرمج. رجم الرجم. رجم. رجم. عرض له عند عرض عند المسح بعدين عرض له عند ال الجمرة الكبرى. فرجمه بسبع حصيات. عرض له عند رجمه سبع صحيح وقيل انه عرض ايضا لهاجر وقال لا يعني اتركين زوجك يذبح ولدك وكذا وانه عرض لإسماعيل وقال يعني ابوك يذبحك عشان كذا وكلهم رجموا إبليس هل هذا كان صحيح ام انه عرض لإبراهيم فقط يعني وانا اللي قرأته انه عرض لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل في الطريق وكان الرجم ومن هنا جلت يعني شوف نعم جئرسل فطبعا يعني اذا هو حسم امره خلاص ما عندوش. يعني يعني إيه ت أي ت أي تراجع أو تراجع آه هو خلص عزمة تردد في هو عند قمة الإس إسقال ما رب أسلم قال أسلمت فالموهم فلما أسلمه وتله الجبين حطه على ابنه قال له يا أبتي أنا ما عنديش إلا القميص الذي أرتديه فقبل ما تسبحني أخلع القميص علشان لما تزب أذبح يبا فيه فكبهوا يقول في رواية انه فعلا مشى السكين على رقبت ابنه لكن يقوله كأن فيه قطعة من نحاس حالت بينه وبين القطع في اللحظة دي في رواية من روايتها انه قرأت انه صدر الامر من الله عز وجل بانه قد ظهر الاستسلام كاملا و و و و و والقضية مش قضية اراق الدم اي دم يعسده محله ظهر استسلام ابراهيم الاواه الحليم ها ها فلذلك إبراهيم ووفديناه بذبح عظيم إن كذلك نزل محسن سلام على إبراهيم ما, ما الحكمة من هذا دكتور جمال؟ ما, ما الحكمة من أن يفديه الله بذبح عظيم يعني ليه, ليه ربنا لم يتركه أن يذبح هو, هو, هو الدم يحصد محله أي دم فهنا جرت سنة النحر الوضحية اللي لا يعني لم يكن الهدف في البداية من هذا الابتلاء التعذيب أو إراقة الدماء الهدف والاستسلام والانقياد والطاعة آه لله سبحانه وتعالى فما دم كل هذا قد تحقق أيوة. لي. لي. يا إبراهيم ده يا ده إن شاء الله والقياد والطاعة إبراهيم استسلم وانقاد وطاعة في أمر لا يستطيع إنسان أن يقبله في اللي تكلم على الجاهلية لكن هو ما شاء الله ظهو ده يعلمنا ايه معنى الاستسلام والقياد والطاعة لأوامر الله لكتاب الله لسنة رسول الله يعني هدي القائف ل... دي هم شوها في الدرس المستفادة لكن هنا نلاحظ انه ظهر الدم يسد محله اي دم نعم. ولذلك يقول انه لما سيدنا جبريل ابر انه اخذ الكبش وينزل وفديناه بالظفر العظيم شاهد المنظر فابراهين يعني جبريل عليه السلام يعني تعجب اندهش من الموقف اب است امتسالا لامر الله هم بزبح ولده فيقولوا قال آ... آ... الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيقول سيدنا إبراهيم حينما سمع الصوت نظر فإذا جبريل ومعه الكبش قال لا إله إلا الله الله أكبر فحينما سمع إسماعيل الصوت نظر وشاف المشهد أدرك أن ربنا افتداه بزبح عظيم قال الله أكبر ولله الحمد ومن الله هنا جرت قضية التكبير لله لا إله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله والله, والله الفرحة العظيمة هنا دكتور جمال ليست ببنجاة اسماعيل من الذبح ولكن بنجاح في الدحاح نجتهم من ال من في هذا الاتلاء نجاح الدحاح الاختبار هو الواحد هنا يعني إيه إن ما فيش حاجة غالية عنده أنا أنا أنا طوع أمر ربي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 عشان يعلمنا معنى الاستسلام لله رب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت له رب العالمين ومش بس هو أسلم ووص بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تمثن إلا وأنتم مسلمون لا. ومش بس كده بل يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلان وحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لا. ده يا ربنا يدينا بيان عمل الاستسلام معنى الاسلام ان الاسلام مش شعرات وكلام ليست صلوات و و و و و وزكاوات ودعاة ودعاة لا دي القضية اطمام كده الانقياد والاستسلام ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا, لا يعلمون واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فحكم الجاهلية يبغون فإذا ربنا سبحانه وتعالى عاوز علمنا معنى الاستسلام لله رب العالمين عشان كده لما كان كل رسول اعبوضوا الله ما لكم من إله غيره مختضيات العبودية لله رب العالمين الاستسلام لمنهاج الله وشرايع الإسلام وربنا أخذ علينا العهود بذلك أخذوا على آدم وأخذوا على ذرية آدم وكل نبي أخذوا على قومه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 أنا ممكن ب ب بالنفس وبالأولاد وأضحي بكل حاجة إلا فلوسي يعني, يعني الاستسلام لله تبارك وتعالى ما فوش إلا الاستسلام بكل شيء أستاذنك ناخد تعليق على هذا المعنى بعد الفاصل شهدان كرام فاصل قصير ونعود لنستأنف الدروس المستفادة والمعالم التي يرسيها هذا المشهد الرائع العظيم في الابتلاء وفي التضحية وفي الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى نلتقي بعد الفاصل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 فهذا معنى صحيح للاستسلام ان يبقى في استثناءات كده لا لا لا هو ادخله في السلم كفاء الإسلام كله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني الاسلام يعني مسؤوليتك دينك عيشوا على الاسلام ورب ولادكم على الاسلام وحيصوا على أن تموتوا عليه الاسلام انك تستسلم لله يعني متقولش يعني الاسلام ابا صلي وصوب وليس له علاقة مثلا بالسياسة وليس له علاقة بتحرير الأوطان وليس له علاقة بقضية الولاء والبراء أو ليس له علاقة بتربية الأولاد ربيهم على كيفي أو مثلا ليس له علاقة ب ب بإن المشتاق إن إن إن إحنا زي واللبث والتجاب و كل زي شعيب عليه السلام إيه علاقة الإسلام بالصلاة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 وأبو جهل قتل سمية قصة قتل سمية واستشهادها موصوفة في كتب السيرة آه. منظر تشيب له الـ يعني ال ال ال الولدان إن ست يربط قدمها إلى زيل ناقة وتربط الساق الأخرى زيل ناقة أخرى ثم تطلق الناقتين في اتجاهين مختلفين ثم يرشق أبو جهل الحية في قبلها منظر فده ابتلاء شديد مات ياسر تحت التعذيب والإبليء منظر من المأذن لكن هنا كان الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله والاستمرار في حمل دعوات الله أولئك الذين هدى الله فيهده مهتلة فإذا النموذج بتاع إسماعيل وإبراهيم عليه السلام عشان يعلمنا أن طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود مليء بالابتلاءات ولا تملك أن تتردد في الدعوة إلى الله ولا يمكن أن تتردد في الأمر المعروف أنه عن على مُنكر ولا يمكن أن تتردد في قامات الدين ولا يمكن أن تتردد في نصرة محمد بن محمد الموت محمد لا يمكن أن تتردد في نصرة إخوانك على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام كل دافع تكليف الناس والأهل والمال والولد لأنه نصر نزار لا. إخوان فلسطين وشعب فلسطين وتحرير الأوطان المحتلة لا يحتاج مش تحتاج لجهاد وبذل هنا هل يملك الإنسان أن يتردد؟ هل يملك أن يقول لا هذا فيها تضحيات؟ لا وربنا سبحانه وتعالى قدم لنا عبر التاريخ تاريخ الأمة الإسلامية شوف منذ, منذ كام؟ ما شوف عهد محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضان الله عليهم أجمعين والفتحات شرقا وغربا وإقامة الدين تضحيات بالنفس النموذج بتاع إبراهيم تكرر. بس النموذج عملي فعلا لأنه خرج بنفسه وماله زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث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 يعني ما يعني ما رب العالم أنت فق النبي صلى الله عليه وسلم لما هو يفسر القول الله تعالى ااا آآ آآ الذي يحكي استراتيجية الشيطان عوض بالله من عش طرجم قال لا قعدنا لهم صلاة كان مستقيم قال قعد لهم بطريق الإسلام وقال أتسل متترك دينك ودين أباك فعصاه وأسلم وجلس له بطريق الهجر هل تترك أرضك وسنائك وأهلك وبلدك زي ما شوفوا وتسلم فعصاه وأسلم وهاجر, وهاجر. زي إبراهيم, إبراهيم عليه السلام كل الحاجات دي ما. والحاجة التالتة وبعدين قال لا تجاهد بنفسك ومالك فتقتل وبعدين تنكح زوجك ويأخذ مالك فعصاه وأسلم فإذن هنا الشيطان فعصاه وهاجر يعني فعصاه فعشان كده ربنا كتب على نفسه أن يدخلهم الجنة فأنا أعوز أقول هذه إذا الشيطان قعد للإنسان وما زال النهاردة قعد للأمة انتملكوا من الفلسطين هتقعدوا وتضحب نفسكم عشان فلسطين ده نتيجة الجهل نتيجة عدم المعرفة مش عارف ان ده وقفة إسلامي ودي قليطة العامة الإسلامية المحولة وتحريرها فريضة وان ده فيها التضحية وما ليه ربنا سبحانه قال بيسموها القدس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 بعضهم يموتون جوعا وبعضهم يموتون قتلا بعضهم يموتون تحت أسلحة الدمار الشامل في هذا العالم الجبان الذي لا يأبه للدماء ولا للأعراض وللإنسان رغم أن للإنسان حرم فلذلك أنا أعتقد النموذج هذا نموذج صحيح أن ربنا قال لإبراهيم قد صدقت الرؤية وفديناه بذبح عظيم إن كذلك نزل المحسنين لكن في أماكن أخرى خلاص ربنا سبحانه وتعالى الناس تقدم أرواحها وتستشهد في سبيل الله ويلقهم ربا غير غضبان وروحا وريحان فلذلك انا بعتقد النموذج هنا علشان يعلمنا يا اصحاب الدعوات يا أمة محمد يا من تحملون امانة التكليف يا من تحملون امانة الاسلام وبعتم انفسكم لله والله اشترى وما عليكم ان لا تقدموا عشان يعطيكم الجنة ربنا سبحانه وتعالى يطالب منكم احذروا الشيطان ان يفت في عددكم ويقعدكم لانه لم ينجح مع ابيكم ابراهيم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 والامتسان على هذا النحو فكان الله عز وجل قاب كلفكم بحق مسائل بسيطة جدا اللي هو الامتسان لشرائع الإسلام قال لكم تكلوش الربة والذرب تخدم رحمة <تصفيق> ربنا بنا دكتور يعني عندما نتأمل هذا نجد أن الله تعالى كلف إبراهيم بهذه الأمور وكلف إسماعيل بها ووافقوا واستسلموا لله تبارك وتعالى وهي أمور شقة يعني أشد ما يكون المشق على النفس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 وتبس لا صلاة المنجور المزيد إلا في المسجد يعني كويس إن احنا بنصلي يعني في يعني إن مسائل يعني فالاستهانة على أقل مش يعني إذا مش قضية التضحية بالنفس ده دا تكاليف الإسلام ثم اللي هي الصلاة والصيام وووصل التطوع وصلاة التطوع وفي نفس الوقت نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد والدعوة إلى الله والأمر المعروف إنها المنكر وتربية الأولاد على الإسلام والعمل على إقامة الدين والعمل على تحرير المقل... وتحرير مقدسات الأمة مش ديهم هذه كلها تكاليف دي تكاليف الإسلام لتكليف الإسلام و... والولاء أن يكون ولاءكم لله والرسول والبراء من عداء الله وعداء رسوله كل من تكاليف الإسلام وكلها لا تقاس بتكليف أن الإنسان إن أمر أن يصبح ولد و... يعني و... وبيديه هو فإذا نعوذ يقول إذا رب سبحانه وتعالى عاوز يقول درس للبشر ومن هنا يأتي كل سنة يعني مناسك الحج يعني في الأشهر الحرم ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في قبل أن ندخل عرفة أيها الناس إن الله نزماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أيها الناس لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. يجي موسم الحج علشان أولا يورينا أن للمكان حرمة وأن للإنسان حرمة وأن للزمان حرمة. شوف دي في الإسلام. شوف دي. شوف إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج أتوا كرجال وناس رجال. لا لا لأنه شوف دي بيرسي معالم واضحة. إنه فضل واحد يقول معالم ييرسيها موسم الحج في حياة الأمة إعلان عالمي لل للأمة أن للزمان حرمة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماس أرض منها أربعة, أربعة الحرم. الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ربنا يعلن على سمع أن للزمان حرم زل... الظلم حرام على وجه العموم لكن كون أن يجي في وقت معين الأشهر الحرم وعلى فكرة ده مرتبط بالأشهر القمرية أيضا ببركة هذا الدين وبركة الإسلام فده غير الأشهر الشمسية فإذا هنا الإعلان العالمي اللي بيتكرر كل سنة والمجمع العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون في هذه القبلة الأرض الذي جعله الله في هذه البقاع التي شهدت ما نتحدث عنه في هذه الحلقات وده من التكريم الجميل أوي لاستسلام سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر وسيدنا إسماعيل كيف انهم استسلموا وتلقوا تكاليف الله تبارك وتعالى فخلد الله تبارك وتعالى ذكرهم وخلد هذه الاماكن وجعل التصرفات التي كانوا يفعلونها مناسك وعبادات لا لذا هجر هاجر تجري كده بين الصفة والمروة ده بقى احد مناسك الحج سيدنا اسماعيل يضرب رجله فيأتي الملك ويخرج زمزم اللي, اللي اصبح يعني ان الناس تستشفي بشرابه وتستقي منه عذرة وهكذا فأصبح أفعال سيدنا إبراهيم وأفعال زوجه وابنه أصبحت من مناسك الحج التي يفعلها المسلمون كل عام. نعم لا شك فيه القلوب المتعلقة بهذا البيت العتيق. يعني هو لما حينما نرى في الـ الـ يعني الشيء الذي يلفت النظر إنه إن هذا المكان يعني الأرض مركز الكون.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 وبعد كده بدأ التفتيت عبر الثورات مركانية، no. يعني إذا الهجي البقعة المباركة التي لا يضارعها ليس لها عديل ولا يضارعها في حرمتها ولا في إنها تجذب الأفئدة والإنسان إذا راح زرها مرة يوصل جل هو يسافر يحب عوز يرجع تاني فجاء يأتي موسم الحج الحقيقة لتخليد مش بس ذكرى